وَجَعَلنا مِنْهُمْ أَيُّمَا إِن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا قَضَوْا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّهُمْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ